اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فسعيق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام يرون، واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يغلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم, وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم دقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فدئس نسوى المتكبرين الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم سنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض, وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافل من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون في حمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.